মানবতা সমাধান وقبا فلما بلغ النجم بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه واتنا غدا لقد لقينا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 قال الا لم اقل انك لا تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا فانطلق حتى اذا لقي اغلا فقتله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 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لم شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميد ربنا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 ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك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 ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى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 ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله اكبر الله اكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبد I mean, um... Rabinu!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 كفوا أحد الله الله أكبر سمع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد الله مهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت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 وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 سميع الله من حميدا ربنا لك الحمد الله الله الله اكبر الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين وتركنا بعضهم يوم الى يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا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 الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائى فحبطت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات فردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا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 جميع الله لمن ربنا ولك الحمد الله الله الله اكبر الله اكبر <laughs> Allah রাইকুম আসসালামুকালামুকুমালামালাইকুম আমি মোহাম্মদ ভদ্রুদ্দানদী আপনারা দেখছেন পিছটি বাংলা ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলাম রুলিং সল্যুশন ও প্রবলেম হ্যাভন ও হেলিসপশন ইউ চুজ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 देख अर्धांगिनी नांगी प्रति रविवार रे साए पुनः सम्प्रचार सकाल साढ़े नेश टी बांगल